دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرى الطبيان ينتمي لعدوي شيطان دستورنا دستورنا دستورنا القرآن أحزان قلبي لا تزود حتى أبشر بالقبود أحزان قلبي لا تزود تأوبشر بالقبول وارى كتابي بالامين وتقر عين يا بالرسول وارى كتابي بالامين وتقر عين يا بالرسول احزان قلبي احزان قلبي لا تزول حتى مبشر بالقوم احزان قلب لا تسون حتى مبشر بالقوم واراك كتابا باليمين وتقر عين يا بالرسول واراك كتابا باليمين وتقرا عين يا برسول احزان قلبي نيران قلبي في اشتعال من خوف رب ذي الجلال نيران قلبي في اشتعال من خوف رب ذي الجلال فارحم واسامح يا, يا رحيم واغفر ذنوبا كالجبال فارحم واسامح يا, يا رحيم واغفر ذنوبا كالجبال احزان قلبي احزان قلبي لا تزول حتى ابشر بالقبول احزان قلبي لا تزول حتى ابشر بالقبول وارى كتابي بالامين وتقر عيني بالرسول وارى كتابي بالامين اتق الراعي يا المسؤول احزان قلبي يا ربي قد اكرمتنا باللطف قد عملتنا يا ربي قد اكرمتنا باللطف قد عملتنا رغم الخطايا و وتوند فرحم بجودك ضعفنا رغم الخطايا والذنوب فرحم بجودك ضعفنا يا ربنا احزن قلبي لا تزول مبشر للمقبول احزن قلبي لا تسول حتى مبشر للمقبول وارا كتاب يا باليمين وتقرعي يا بالرسول وارا كتاب يا باليمين وتقرعي يا بالرسول احزان قلبي يا ربي فوسر يا كريم واقبل بعفوك يا رحيم يا ربي فوسر يا كريم واقبل بعفوك يا رحيم من تائب يخشى الذنوب والله يستقيم من تايب يخشى الذنوب ومالي دين ان يستقيم احزان قلبي احزان قلبي لا تسود حتى ابشر بالقبور احزن قلبي لا تزول حتى ابشر بالقبور وارى كتابي باليمين وتقرعي يا بالرسول وارى كتابي باليمين وتقرعي يا بالرسول زن قلبي والعين تبكي في خشوع من خشيه بين الظنون والعين تبكي في خشوع من فشيات بين الظلوع لله رب العالمين القلب دوما في غلو لله رب العالمين القلب دوما في غلو احزان قلبي احزان قلبي لا تزول حتى ابشر للقبور احزان قلبي لا تزول حتى ابشر للقبور وارى كتابي باليمين وتقرعي يا الرسول تابيا باليمين وتقر عين يا برسول احزان قلبي القلب دوما في سقام ما لم يجاهد الظلام القلب دوما في سقام ما لم يجاهد الظلام سنطارد الكفر الدخيل, الدخيل ونعيد للارض السلام سنطارد الكفر الدخيل, الدخيل, الدخيل ونعيد للارض السلام السلام